من قمر و الميسس و عن ذكر الله وعن عن الصلاة فهل أنتم متهون و اطيع الله و اطيع رسوله وحذو فإن توليتم فعلو أنما على رسولنا البلوغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعبوا إذا متقوا وآمنوا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا الذين آمنوا لا يبلونكم, الله بشيء. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب نليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلون الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به يحكم به عدل من قوما ليما بالضال كعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عاف الله عن ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز عزيزٌ Ти па